هبت هبت أبات الأسج ترسم بالجهاد لنا الأثر هبت هبت تصوغ المكرمات ملاحما تهدي العبر هبت هبت أبات الأسج ترسم بالجهاد لنا الأثر هبت هبت تصوغ المكرمات ملاحما تهدي العبر هبت هبت ترسم بالجهاد لنا الأثر هبت تصوغ المكرمات ملاحما تهدي العبر هبت تثير مكا من الأبطال تحيي من دثر رسمت رسمت لنا من كل تغفية أفاني نصور نسجت نسجت مشاح العزم من صوت الهزبري إذا لنا من كل نسجات وشاح العزم من صوت الهزبر رسمت لنا من كل فضیه آفان صور نسجات وشاح من